ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوبا أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 ويستأزن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراغ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 مَسؤُولًا قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الَّثَّرَاءُ مِنَ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تمتعون إِلَّا قَلِيلًا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 وَمَن يَقُنُّ مِن كُل مَن لَّهُ وَرَسُولُهُ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُّوَتْهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي نستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا واقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمنا الصلاة واتينا الزكاة واطعنا الله ورسوله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 امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أُمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قُضِيَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكًا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 كَلَّاتِ اللَّاتِ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ مَمْلُوكَةٍ فَتَبنُوا عَلَيْهِنَّ بُيُوتًا وَاعْبُدُوا تي كَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً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 وَادْ علمنا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالُهُمْ لِكَيْنَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر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 والله لا يستحيي من الحق واذا سالتموهن متعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا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 ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ما أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قبل وَلَا تجد لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قل إِنَّمَا عِلْمُهَا عند اللَّهِ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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأهم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 وَمَن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا